بسم الله ربنا اللهم اذهب عننا غضبنا وعذ بنا إنك Yeah. اللہ بینا وقال <تصفيق> قادر re <laughs> إيش أخذلك يا سيدنا؟ الله الله الله Thank <laughs> <laughs> you. I love you. Live! ما شاء الله؟ فيليش حصل لك يا رب؟ ما شاء الله ما شاء الله عميل الله ماشاء الله جميل. Amen. <laughs> und <laughs> ألفت عليك سيدنا إن شاء الله إن شاء صدرك. or uh -huh. جميل، بينشح صدرك يا رب، ما شاء الله ما شاء الله. ويند ويند ويند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 لا يشح خضرك يا رب الله الله ما شاء الله ما شاء الله دوما يعلمون من الله الرحمن الرحيم حامل والكتاب المبين سامي سيدنا ناصر ننتناه في ركنا وقي <تصفيق> Woo! <laughs>